فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق افرحي جَاءَهُمْ رب لما جاءهم فهم في يَنظُرُوا مريج افلم ينظروا كَيْفَ السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج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 والنخل باسقات لها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج تذبت قبلهم قوم موحي واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوه لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس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 وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل تفار عنيد منع من الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد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 ما يبتل القول لدي وما أنا بظلام العبيد يوم نقول لجهنم هل انت وتقولها وتقول هل من مسيد وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد